In every show. In every show. بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي وفي شفتي ضرعة لقلب ذاب في جنبي لقلب ذاب في جنبي بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي وفي شفتي ضرعة لقلب ذاب لقلبي الداب لقلب في جنبي دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهب دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهبي يسيل الطهر في دمعي ليوصل صدق ذنبي فرقت الباب يا ربي وفي شبتي ضراعة لقلب ذاب في, في جنبي وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب وتهدي خطوة الحيران التي تدبي بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي ضعت لقلب نبض في جنبي في قلبي في جنبي طلبت رضاك يا رحمن وأسترحمت في طلبي طلبت رضاك يا رحمن وأسترحمت في طلبي قصدتك يا حما روحي ويا ضوسي من الكرب قصدتك يا حما روحي ويا ضوسي من الكرب ويا حصني من الأيم والأيام تعصف بي بكل الشوق في قلبي ضرقت الباب يا ربي وفي شفتي ضرعت في جمي